بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ الامام رحمه الله تعالى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز الى من يراهم من المسلمين وفق الله اياه نرزقنا من الخيرات وجعلنا وإياكم من المسارعين إلى الاعمال الصالحات امين سلام عليكم ورحمه الله وبركاته أما بعد أيها المسلمون إنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوه القران شهر العتق والغفران شهر الصدقات والاحسان شهر تفتح فيه ابواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات فتقال فيه العثرات شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر فيه السيئات شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بانواع الكرامات ويجزل فيه لاوليائه العطيات لانها في العطيات على العطيات شهر جعل الله جعل أحد صيام الإسلام احد اركان فصامه المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم وامر الناس بصيامه واخبر صلى الله عليه وعلى وسلم أن من صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم فعظموها رحمكم الله بالنية الصالحه والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقه فيه إلى الخيرات والمبادره فيه إلى التوبه النصوح من جنيح من جميع الذنوب والسيئات واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى بالتواصي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه إلى كل خير لتفوزوا بالكرامه وال العظيم ففي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمه منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الاخلاق السيئه والصفات الذميمه كالاشر والبطر والبخل المرغوب يكون في الصيام متعودا أن يكون مس م... م... يعني متواضعا لله سبحانه وتعالى مستقيما على امره قال وتعويدها الاخلاق الكريمه كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهده النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه يعني ليس فقط أن المرء يعمل من الاعمال الصالحة ما كان سهلا عليه بل يجاهد نفسه ويضاد هواه ليعمل الاعمال الصالحه وإن وجد فيها نوعا من شقه عليه ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضا بحاجة اخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه والاستعانه بنعمه على طاعه ومواساة اخوانه الفقراء هذا عموما لانه دائما إذا ما كان يجوع إذا ما كان يشبع يتذكر يتذكر انني انا جوع ثم اشبع كذلك هناك جائعون يريدون ان يكونوا من الشبعانين يريدون ان يكونوا من الطاعمين ويربي على هذا نفسه ان المسلم يكون مهتما باخوانه المسلمين يكون ناظرا لحاجاتهم يكون حريصا على هذا باقي فيهم من الناس ولا لا يبالي الا بنفسه وربما اخذ حق غيره يعني مثلا هذا ماله يكون لصدقه ما للزكاه في زكاه ما في كذا هو ليس مستحقا ياخذ مال ليس له فياخذ حق غيره من المسلمين ويأثم ويأكل حراما عرفت هذا وبعض الناس يكون فقير فإذا ما أغناه الله تعالى شيئا من الغنى وصار في يده مال فانه لا يذكر حال فقره أبدا ولا يذكر حال أمثاله قديمه يعني هم هم, هم الان في العهد الأول الذي كان هو فيه لكنه ينسى فقد الإنسان ما افى وقد اشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل الذين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَأَوْضَحَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْنَا الصِّيَامَ لِنَتَّقِيَهُ سُبْحَانَهُ فَدلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ وَسِيلَةٌ لِلتَّقْوَى وَالتَّقْوَى هِيَ طَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِفِعْلِ مَا أَمَرَ وَتَرْكِ مَا نَهَى عَنْ عِنْ إِخْلَاصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَحَبَّةً وَرَغْبَةً وَرَهْبَةً وَبِذَلِكَ يَتَّقِي الْعَبْدُ عَذَابَ من وَغَضَبَهُ فَالصِّيَام شعبة عظيمة من شعب وقربه إلى المولى عز وجل ووسيله قويه الى التقوى في بقيه شؤون الدين والدنيا إذا ما احسن المرء الصيام واحتسب واتخذ الصيام وسيله الى اصلاح اموره كلها يعني انا صائم اذا حرام أنا متعود عليه اترك هذا الحرام كلام سيء انا اتكلم به ومعتادا أن نتكلم به معتادا أن ان نتكلم بهذا الكلام المحرم سواء كان كذبا أن كان غيبه أن كان نميمه أن كان ذورا ينطق به في أي جانب من الجوانب باي أنا الآن انا صائم صائم لست صائما فقط عن الطعام والشراب من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه بأن يدع طعامه وشرابه لا بد ان تترك مع الطعام والشراب بل قبل الطعام والشراب أن تترك هذه المحرمات ولماذا قلت قبل الطعام والشراب لأن الطعام والشراب إذا ما اذن المؤذن ها ما سقط قرص الشمس إذا ما غربت الشمس حل لك الطعام والشراب لكن الآن, الآن يمكن أن تأكل وان تشرب ليس كذلك لكن هل يجوز لك أن تكون مغتابا او نماما او كذابا او قائلا زورا أو اوناشر الفجور لا يجوز في كل وقت فتجعل الصيام سببا لك الكثير من الناس هكذا دخل عليه شهر رمضان خرج ترت ما كان يعتاد من الغيبه ترت ما كان يعتاد من النميمه دخل عليه شهر رمضان وخرج ترت ما كان يعتاد من النظر الحرام اردت جعل الصيام وفي شهر رمضان لا مع الاستعانه بالدعاء جعل هذا وسيلة إلى ترك امور سيئه ويجعل ايضا هذا وسيلة له إلى أمور الحسنه قبل رمضان انا ما كنت أصم صيام تطوع مثلا قبل رمضان انا ما كنت اعتاد اداء على لم اكن اؤدي السنن الرواتب قبل رمضان أنا لا اعتاد شيئا من القيام قبل رمضان أنا لا أمسك المصحف الا نادرا مثلا فالذي يكون على هذا النحو رمضان يجعله سببا في تغيير حاله في هذه الابواب كلها فيعتاد بعد رمضان أن يحافظ على الرواتب أن يحافظ على قيام الليل أن يحافظ على الصيام أن ان يصوم في كل أسبوع وفي كل شهر أن يحافظ على قراءة القرآن يوميا يكون له ورد من القرآن أن يعتاد أيضا حفظ القرآن هذا القران تقصير عظيم فيه تقصير عظيم في امر القرآن وفي حق القرآن ان حتى تجد أن كثيرا ممن هم في عداد طلبة العلم يخطئون و يعني في ما لا ينبغي أن يخطئوا فيه في قراءه القرآن ولا اهتمام الاهتمام من الاكثرين تجد شخصا يقول انا حفظت القران كله وبعد هذا تقول له هذه السورة أين هي ولا هذه السوره كتقرا هذا كما هذا ايش هذا دال على نوع هجر للقران او نوع تقصير في الأمر القرآن بارك الله فيك فتجعل رمضان هذا الذي هو شهر نزول القران الذي هو شهر القران تجعله سببا لصلاح حالك في باب القرآن هذا من الابواب المهمة طيب قال فدل ذلك على أن الصيام وسيلة التقوى وسيله للتقوى والتقوى كما تقدم فالا قد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم إلى بعض فوائد الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم والحديث عند اصحاب الكتب السته من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جامع الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه انظل للبصر واحصنه للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء فبينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الصوم وجاء للصائم ووسيله لطهارته وعفافه وما ذاك الا لان الشيطان يجري من ابن ادم ما بعض الناس يقول لا انا صمت ولم اجده وجاء هذا لأنك لم تصم كما ينبغي اولا لم تصم الصيام نفسه لم تجعله على ما ينبغي هذا واحد ثانيا لم تعتاد الصيام يعني صمت يوما وانتهى الامر قلت صمت وما لم يحصل شيء لا انت تريد أن يكون لك وجاء صم ثم صم ثم صم وتكون حياتك طبيعية لا تقول انا صائم اذا انا لن اعمل شيئا يقال لك فعل كذا قل لا انا صائم لا, لا يمكن انا افعل شيء انظر في كذا قل لا انا صائم عارف كان نتائج تتصلب هكذا للنصائر حتى اكل لا لا نفعل شيء صحيح لا تجد شباب وعزاب وتعجب انهم لا يعرفون الصيام الا في شهر رمضان بالمره ان احد الطلاب وهو كان يذكر في البعوث يقول انا عندي مرض مرض يعني يمنعني من الصيام قلت له ما المرض قال مرض الجوع طيب فضل لو كان الجوع العادي فعندنا ايضا جميعا هذا المرض كلما نجوع اليس كذلك الا إذا كان شيئا يعني مرضيا باطالا خاص لكن بعض الناس حتى هو في هذا لا يتحمل طيب لأن الشيطان يجريم ابن ادم مجرد الدم انتبه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وانت اذا كنت ترفل عن الشيطان في أيامك ولياليك فان الشيطان ليس غافلا عنك انت ترفل انت في كيف انت فكرت أن الشيطان يكيد لك متى كانت ها أو اول شيطان يريد ادلاك متى كانت هذه المره ربما بعض الناس يقول يا سبحان الله الله اعلم لا ادري اليس كذلك ه تجد شخصا هي يتك... ذكر أن الشيطان اكيد يقول آه هذا يكذب للمساكين لكن أنا من اولياء الله الصالحين ومن الفاهمين والرؤى الثابتين والراسخين ان يكون عندي شيء من اغدار الشياطين قال وصام ضيق تلك المجاري ويذكر بالله وحضنته فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان ما تكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي وبعض الناس يقول لكن الصيام يجعلني لا أقوم بما ينبغي أو او أترك بعض الاعمال أو ما إلى ذلك إذا ما استعنت بالله سبحانه وتعالى تجد العون منه ان شاء الله نعم هناك مجالات أو ابواب قد يكون فيها الافضل أن تكون محطره يعني حتى في الجهاد يفطر المرء ولو كان صائما في رمضان للاستعانه بالشطر على الجهاد عرفت حدا على سبيل المثال لكن في العموم ربما كان الصيام سبيلا للقيام ببعض الاعمال وذكرت لكم من قبل كيف ان الشيخ الالباني رحمه الله وكان على كبر السن بعض من عرفه وهو في ال65 تقريبا او في سنه السب في, السبعين في السبعين من اول ال من السبعين ال يعني لو ما رأيته في يوم اثنين او خميس إلا وهو عرفت إلا إذا كان مريضه من ايش يعني هو ما عرفه من, من سن ال وهو في السبعين ال قد لم الله اعلم ما كيف كان صحيح فمن هذا هذا شاب ها ما ما نستطاع انكم بدها يلتزمون يستطاع عليه بالصوم لكن مع هذا هو ماذا يصوم ويقول إن الصيامة من, من الأسباب يعني هذا هناك ثواب الثواب هو من الاستفاده بوقتي شخص يقول طيب نحن يعني إذا ما صمنا ربما نعجز عن رمضان الفرق بيننا وبين على ذلك بدا ان فيدريك وان تحسن المرء ولا يرجع الى نفسه ويقول انا ضعيف انا لا أستطيع انا كذا ويضل هكذا دائما آه آه آه إذا ظلت هكذا دائمه ستبقى كما انت نائمه اردت ابدا ان تكون مطوره ان تكون محسنه أن تكون متقدمه فهو, فهو يقول ان الصيام يكون اعون له على طلب العلم وعلى البحث وعلى كذا لا ان شخصنا كلنا صائم اذا لن انظر في كتاب انا صائم لن افتح مصحف انا صائم كيف كيف ستكون عندنا دروس ونحن صائمون فلا تتقون الله فهمت يقول في نفسه ربما بعض الناس هابين ومن فوائد الصوم لان عندنا هنا ناس احيانا يذكرونك بالاعراض يذكرونك بالاعراض الاولين فهمت وليس بي ابي الاعراب لا اتكلم عن الاعراب المؤمنين الصادقين لا بدا اتكلم اذا لم اقل هم هكذا قل يذكرون حيث نراهم مستقرون ولصوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الاخلاق الرديئة ويكسبه صحه وقوه يعترف بذلك الكثير من الاطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض وقد اخبر الله سبحانه في كتابه العزيز انه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا واوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان واخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الصيام هو أحد اركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات الى أن قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من